اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غفلة أي في الدنيا فاعلم يا رعاك الله فاعلم يا رعاك الله يا مهجة الفؤاد واعلم يا رعاك الله يا بنت الهدى أن الغفلة داء وبين ومرض خطير قد استحوذ على الكلوب وتمكن من النفوس واستأسر الجوارح والأبدان فأكثر الناس يعيشون رفلة حقيقية عن الله تعالى والدار الآخرة قد فتنتهم الدنيا وزخارفها وغرهم طول الأمل وتمكن من قيادهم الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء أيها السكران بالآمال قد حان وقت الرحيل فانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل واطرح سوف وحتى فهما داء وبيل ألست الذي دمت على الخطايا وعصيت ألست الذي بارست الله بالقبيح وما استحييت وعلمت تحريم الذنب ثم أتيت وعرفت عظيم الجزاء وتناسيت سيبدل النطق بالسكوت والهمس وقد قرب يوم الحبس في بحر الرمس قال الله جل جلاله ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يا يعني آدم لقد حصدت الغفلة فبئس ما حصد وردعت بالخيبة والحرمان وأطعت الشيطان والله ينادي لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لدار خسران يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح يا عجبا منك يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنيت الطريق الواضحة كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائحة وكيف ترضى أن تكون خاسرة يوم يفوز من يكون رابحة فمن زح عن النار وأدخل الجنة فقد فات فالغفلة يا عباد الله جاء تغلغل في القلوب وتمكن من سويدائها ولتعلم, ولتعلم أن صاحب الذنب من أطول الناس أملا وأكسلهم عن الطاعات فالغفلة يا عباد الله تورث قسوة القلب وطول الأمل قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قال الحسن رحمه الله تعالى ما أطال عبد للأمل إلا أساء العمل وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة فيا أيها الغافل فيا أيها الغافل إياك أن أي يبادرك الموت وأنت في غفلتك ساه الله فيومها ستطول الحسرات ستطول الحسرات وتتضاعف المصيبات وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قال رجل لزهير البابي ألا توصي بشيء فقال احذر احذر أن يأخذك الله وأنت في غفلة قال الحسن رحمه الله تعالى عجبا لقوم أذنوا بالرحيل وترحل أوائلهم وهم يلعبون. وقال عبد الله بن ثعلبه: يا ابن آدم يا ابن آدم تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من القصار يا ابن آدم تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من القصار إخواني بين أيديكم الموت وليس بمردود والرحيل إلى القبور واللحود ثم تخرجون وحوض الندم مغرود وينصب الميزان وترى العجل لا يعود ويبكي العاصي عندها على ما فرط من المقصود وتصبح وجوه المذنبين كالليالي السور ويقرر العاصي وليس له من يقول يتمنى العود وهيهات يتمنى العود وهيهات يبس العود وكل مورود مورود ينادي الله رب ارجعون رب ارجعون وباب الرجوع مسدود وما ينفع العاصي بقوله ما أعود أسمعتم قول الغافل ناقض العهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، الله أكبر. كم في, في النفوس الضالمة من نار، أوقد أوارها وشتد سوادها. الله أكبر. كم في النفوس الضالمة من نار، أوقد أوارها واشتد سوادها. اللهم اجعلنا من المتيقظين قبل نزول العذاب بهالك، يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. <تصفيق> قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.